أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآباء هو أقتط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غفورا رحيما النبي أَبَوَيْكَ بالمؤمنين من مِنَ الْأُنثَى وَلِأَخِيكَ حَقٌّ عَلَيْكَ بعضهم أُمِّكَ ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين مِنَ تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مفتورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين ميثاقهم وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقا غليظا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت, وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 إلا يسير وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْحُولًا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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قَوِيًّا عَزِيزًا وأنزل الذين ظاهروهم من أَهْلِ الكتاب من صياطيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطأها وكان الله على كل شيء قدير. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وَإِن كنتن تردن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُشْتِنَاتِ منكن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ من بِيِّ مَن يَأْتِ مِن بِفَاحِشَةٍ مبينة ضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يثيرا ومن يطلث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتينا الزَّكَاةَ وأطعن الله ورسوله إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً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 امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ ما الله مبديه وتخشى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ تخشاه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أحق أن تخشاه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 وكان الله بكل شيء عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَثَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَقِيلًا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 يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا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 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحلال لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما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 وَالْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يستنكحها خَالِصَةً لك من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي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 وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أَزْوَاجٍ ولو أَعْجَبَكَ حسنهن إِلَّا ما ملكت يَمِينُكَ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 فإذا طعمتم فانتشروا ولا متأنثين لحديث إن ذلكم كان يقذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقلوبكم وقلوبهن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 إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن, ولا أبناء أخواتهن, ولا أبناء أخواتهن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 نك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما سقفو أخذوا وقتلوا تقتيلاً سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبذيلاً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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اتوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا